الثامنة عشر تقطع لام مال عما بعدها في أربعة مواضع وهي قوله تعالى فما لهؤلاء القوم وقوله تعالى ما لهذا الكتاب وقوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول وقوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مبطعين وتوصل فيما عدا هذه المواضع الاربعه التاسع عشر تقطع عن حين في موضع واحد وهو قوله تعالى ولا تحين مناص العشرون قالوهم ووزنوهم فيها الوصف قولا واحدا كهاء التنبيه وياء النداء وال التعريفيه وربما ونعما ومهما ويوم اذ وكانما وويك وحينئذ وحين اذ والياس اما الياسين فمقطوعه وخذ الشاهد على هذا الباب من الجزريه قال النعظم رحمه الله تعالى وعرف مقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتا فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا يا سين دلا هودلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا اقول انما بالرعب والمفتوح صل وعنما نهقطع مما برم والنساء خلف المنافقين أم من أساسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر انما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف لنفال ونحن وقع وكل ما سألتموه قطعا واختلف ردوك ذاق البئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا فيما مقطع وحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعته من كلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كان نحل صلو مختلف في الظلة الأحزاب والنساء صف وصل فإن هود أن لن نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلو وحلا ووزنهم وكالوهم صلي كذا من أنوها ويا لا تفصلي الدرس الحادي والعشرون باب الحذف والإثبات نبدأ درسنا الجديد عن أحكام الحذف والإثبات ولا بد لنا أن نعرف أولا في أي حرف يكون الحذف وفي أيها يكون إثبات وما كيفية كل منهما؟ فنقول يكون الحذف والإثبات في ثلاثة احرف من الاحرف الهجائية وهي الألف، الياء، الواو. وكيفيته هي عدم إثبات ذات الحرف نطقا مع ثبوته رسم. والإثبات هو إثبات الحرف نطقا. بعد ذلك علينا أن نعرف أين يقع الحذف والإثبات فنقول يقع الحذف والإثبات لأي حرف من الأحرف الثلاثة إما في حالة الوصف أو في حالة الوقف عليها في آخر الكلمة وخذ بيانها بالتفصيل اولا الألف وحذفها اعلم يا أخي المسلم وفقني الله وإياك لمرضاته أن الألف التي تقع في آخر بعض الكلمات القرآنية تحذف في الوقت عند التقاء ساكنين ولكنها تكون ثابتة في الوقف عليها مثال ذلك نحو قوله تعالى ذاق الشجرة فإن الألف التي في آخر كلمة ذاقاء ساكنة والشين الأولى التي في أول كلمة الشجرة ساكنه ايضا فهنا التقى حرفان ساكنان نطقا لا رسم فعند النطق بهما في الوصف تحذف الالف لسهوله النطق بالكلمة اما في حاله الوقت على كلمه ذا ق فان الالف المتصله بالقاف تكون ثابته وهي ايضا ثابته في رسم المصحف العثماني وقش على ذلك في بقيه الكلمات الاتيه كلتا الجنتين وقوله تعالى قال الحمد لله وقوله تعالى قل نحمل فيها ونحو ذلك وتثبت الالف كذلك في الوقف والوصف في ياء النداء مثل يا ايها حيث وقعت في القران الكريم نحو قوله تعالى يا أيها الناس وقوله تعالى يا أيها النبي إلا أنها تحذف وقفا لحذفها رسما في ثلاث كلمات فقط وهي أيها المؤمنون بسورة النور وأيها الساحر بسورة الزخرف وأيها الثقلان بسورة الرحمن فإنها أي الألف محذوفة في الرسم وفي الوقت حيث يوقف على الهائدون الألف أيه هذا بالنسبة لحذف الألف عند التقاء شاكنا أما إثبات الألف فقد اتفت على إثباتها عند الوقف في المواضع الآتية في قوله تعالى اهبطوا مصراء فإن الألف في آخر كلمة مصراء ثابتة رسم وكذلك تثبت عند الوقف عليها ويشبهها في الوقف كذلك الوقف على الكلمات التالية ولا من قوله تعالى ولا يكون من الصاغرين بسورة يوسف ولا نسفع من قوله تعالى لا نسفع بالناسية بسورة العلق وفي إذن المنونه حيث وقعت في القران الكريم نحن فاذا لا يكتمون واذا اللبتغ وهكذا في كل ما اشبهها مثل الف لكنه الله في سوره الكهف في حاله الوقف وتثبت الالف في الوقف كذلك وتحذف في الوصف في ضمير انا نحن انا نذير في الكلمات الثلاث في سوره الاحزاب وهي الظنون والرسول والسبيل وهكذا في الف كلمه قوارير الموضع الاول في سورة الانسان اما الموضع الثاني فيها فالالف فيه محذوفا وقفا ووصلا ومما حذف وصلا ووقفا كذلك مع اثباته رسما الف كلمه ثمود في اربعه مواضع وهي قوله تعالى الا ان ثمود كفروا ربهم وقوله تعالى وثمود واصحاب الرسل وقوله تعالى وثمود وقد تبين لكم وقوله تعالى وثمود فما ابقى ففي المواضع الاربعه تحذف الالف الواقعه في الرسم في اخر الكلمه ثمود وصلا ووقفا هذا بالنسبه لحذف واثبات الالف ونبدا بعد ذلك في الحديث عن اثبات وحذف حرف الياء فنقول ان الياء وهي الحرف الثاني من حروف الحذف والاثبات تكون ثابته في الوقف في كلمة الأيدي من قوله تعالى أول الأيدي والابصار بسورة صاد وفي كلمة معجزي من قوله تعالى معجز الله وفي كلمة حاضري من قوله تعالى حاضر المسجد الحرام وفي كلمة آتي من قوله تعالى اتي الرحمن وفي كلمه مهلكي من قوله تعالى مهلكي القرى وفي كلمه المقيم من قوله تعالى والمقيم الصلاه حيث ان الياء في كل ما سبق ثابته في الراس ولكنها عند الوصل تحذف هذا في حاله الافلات أما حالة الحذف فتقع في كلمة الأيد من قوله تعالى ذا الأيد إنه اواب بسورة صادق وتحذف كذلك الياء وصلا ووقفا في الكلمات الآتية وهي وسوف يؤتي الله بسورة النساء لأنه وقع بعدها ساكن. وكذلك في وخشون اليوم بسورة المائدة وفي ننجي المؤمنين بسورة يونس وفي بالوادي المقدس بسورة طه والنازعات وفي وادي النمل بسورة النمل والوادي الأيمن بسورة القصص وفي وله الجوار المنشآت بسورة الرحمن وفي الجوار الكنت في التكوير وفي لهاد الذين آمنوا بسورة الحج وفي بهادي العمي بسورة الروم وفي صال الجحيم بسورة الصافات وفي تغن النذر بسورة القمر وفي يردن الرحمن بسورة ياسين وفي يا عبادي الذين آمنوا الموضع الأول بسورة الزمر وفي ينادي المناد بسورة قاف وفي فما اتان الله بسورة النمل الا ان هذه الكلمه فيها الوجهان ناتي بعد ذلك الى الواو فنقول ان الواو اما إن, ان تكون واو مفرد او واو جم وهي تحذف في الوصل لالتقاء الساكنين وهي ثابته رسما ووقت مثال ذلك في قوله تعالى في كلمة يمحو من قوله تعالى يمحو الله ما يشاء وفي كلمة ملاق من قوله تعالى ملاق الله وفي كلمة مرسل من قوله تعالى مرسل الناقة وفي كلمة كاشفه من قوله تعالى كاشف العذاب وفي كلمة جاب من قوله تعالى جاب الصخف وشبهها هي محذوفة وصلا ثابتة وقفا ورسما ولكن وقعت أربعة أفعال واسم واحد تكون فيها الواو محذوفة وصلا ووقفا ورسما ورظا والكلمات هي الفعل الأول الفعل الأول في قوله تعالى ويدع الإنسان في سورة الإسراء عندما تقف على كلمة يدع تقف بالحذر والفعل الثاني في قوله تعالى فيمحو الله الباطل في سورة الشورى عندما تقف على كلمة فيمحو تقف بالحذر والفعل الثالث في قوله تعالى يوم يدع الداع بسورة القمر عندما تقف على كلمة يدع تقف بالحرف والفعل الرابع في قوله تعالى سندع الزبانية بسورة العلق عندما تقف على كلمة سندع تقف بالحرف أما الاسم وهو في قوله تعالى وصالح المؤمنين بسوره التحريم عندما تقف على كلمه وصالح تقف بالحذف هذا ما من الله تعالى علينا به في باب الحذف والاثبات باختصار لحفظ وان اردت التوسع في معرفه هذا الباب لجميع القراء فرجع الى كتب القراءات المطوله ان شئت والله الموفق لما فيه الخير إنه سميع مجيب الدرس الثاني والعشرون باب الروم والاشمام بعد أن تحدثنا عن مواضع الحذف والإثبات وما يتعلق بها من أحكام نتعرف على أحكام درس جديد ينبغي لكل قارئ للقرآن الكريم أن يتعلم أحكامه ويتقنها جيدا ألا وهو باب الروم والاشمام وعلينا اولا ان نعرف ما هو الروض وما هو الاسلام اما الروض هو الاتيان ببعض الحركه بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد ومعنى بعض الحركه اي جزء من الحركه وهو اما فتحه او كسره او ضمه اي اننا لا ناتي بالفتحه كامله ولا بالضمه كامله ولا بالكسره كامله بل بجزء يسير لتشير بحركه هذا الحرف ليسمعه المستمع واما الاشمام فهو ضم الشفتين من غير انطباق بعد اسكان الحرف وهو يرى ولا يسرق اي انه عكس الروم وبعد ذلك علينا ان نعرف ما هي الحالات التي يقع فيها الروم والاشمام عند الوقت فنقول ان الموقوف عليه اما ان يكون اصله السكون او التحريك فان كان اصله السكون فلا خلاف في انه يوقف عليه بالسكون الخالص فقط اما اذا كان اصله التحريك فانه ينقسم الى اربعه اقسام القسم الاول اما ان يكون مفتوحا او منصوبا او هاء تانيث او ميم جمع او عارض شكل وهذا كله حكمه الوقف عليه بالاسكان الخالص ومثال المفتوح الحمد لله رب العالمين ومثال المنصوب اهدنا الصراط المستقيم ومثال هاء التانيث مغفرة ورحمه ومثال ميم الجمع أنعمت عليهم ومثال عارض الشكل ولا تنسوا الفضل بينكم في الوقف على ولا تنسوا ففي هذا كله السكون المحض أما القسم الثاني المجرور والمكسور فمثال المجرور الرحمن الرحيم مثال المكسور هؤلاء وهذا القسم حكمه دواد الوقف عليه بالاسكان والروم فقط فاذا وقفنا على كلمه الرحيم يكون لنا فيها اربعه اوجه ثلاثه منها بالسكون المحض والرابع الروم مع القصر هكذا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أما الوجه الرابع الرحمن الرحيم فيكون بحركة خفيفة يسمعها القريب دون البعيد أما القسم الثالث المرفوع والمظلوم فمثال المرفوع إياك نعبد وإياك نستعين عند الوقت عليها ومثال المضموم ومن حيث عند الوقف عليه وهذا القسم حكمه جواز الوقف عليه بالإشكان الخالص أو الرومي أو الإشمام أما القسم الرابع هاء الضمير التي للغائب المفرد المذكر وتحت هذا النوع من الضمير سبعة أنواع الأول أن يكون قبل الهاء ضم مثل وأمره من أمره الى الله الثاني ان يكون قبل الهاء كسر مثل بث الثالث ان يكون قبل الهاء واو مثل عقالوه الرابع ان يكون قبل الهاء ياء مثل فيه الخامس ان يكون قبل الهاء فت مثل وان السادس ان يكون قبل الهاء الف مثل اجتباه وهداه السابع أن يكون قبل الهاء ساكن صحيح مثل فليصم وحكم هذا القسم الإسكان والروم والإشمام فيها جميعا وهذا رأي عند بعض أهل الاداء وبعضهم يرى الإسكان فقط في الأربعة الأولى ويمنع منها الروم والإشمام وهي ما إذا وقع قبلها أي قبلها الضمير ضم أو كسر أو واو أو ياء ويجيزهما أي الروم والإشمام فيما قبلها فتح أو آلف أو ساكن صح وإلى ذلك كله أشر شاطري رحمه الله تعالى بقوله وقال أيضا في الروم والإشمام وفعله ما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر اصلا ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند امام النحو في الكل اعملا وفي هاء تانيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا وفي الهائل الإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر او اماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا الأحكام التي ينبغي مراعاتها عند القراءه برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ومن هذه الأحكام غير ما قلناه تسهيل الهمزه الثانيه بين, بين أي بينها وبين الالف في كلمه اعجمي في قوله تعالى اعجمي وعربي ومنها اماله الراء مع الالف في لفظ مجريها في قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها ولم يمثل في القران الا في هذه الكلمة والإمالة لغة التعويج وفي اصطلاح القراء قسمان كبرى وصغرى فالكبرى أن تقرب الفتحة من الكثرة والالف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مفرط. والصغرى هي ما بين الفتح والإمالة الكبرى وتسمى التقليل وبين بين أي بين لفظي الفتح والإمالة الكبرى ومنها جواز القراءة بكل من الروم والإشمام في نون تأمنا في قوله تعالى قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف ومنها جواز القراءة بفتح الضاد وضمها في كلمتي ضعف وضعفا في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل, ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة قرأ حفص في نون يسين ومنها قراءه حفص بالسين فقط في قوله تعالى والله يقبض ويبسط وفي قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة وبالسين والصاد في قوله تعالى أم هم المسيطرون وبالصاد فقط في قوله تعالى لست عليهم بمصيطر ومنها سكتة يسيرة من غير تنفس على ألف عوجا في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما لينذر وعلى ألف مرقدنا في قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وعلى نون من من قوله تعالى وقيل من راق وعلى لام بل من قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم الله تعالى أعلم وأعز وأكرم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا النبي الأعظم وعلى آله وأصحابه وأحبابه قل الفضل والنهى اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا به يا مولانا في الدنيا والآخرة إنك غني عن أعمالنا وعن أقوالنا وأفعالنا فنسألك يا مولانا أن تشملنا برحمتك وأن تعيننا على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين وأن توفقنا لما تحبه وترضاه وأن تذهب عنا كل ذر ومرض وبلاء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم وفقنا لخدمة القرآن وللعمل بالقرآن وللأخذ من القرآن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كنتم مع الكتاب المسموع كتاب الملخص المفيد في علم التجويد لفضيلة الشيخ محمد أحمد معبد مدرس القرآن الكريم والتدويد بالمسجد النبوي الشريف